أن بسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل لا يفز عنك قاقع وفراقع وجعاجع علية عن ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع قال او كان والو الذي يدعون التوقيب منصوبا على الاثبات منذ زمان ارايت هذا المنجني نَصَبُهُ نصبوه تحت متاعق الايمان بلغت وقدت الشرفات واستولت على الجدران الله كم حصن علي استولت كفاء من من جنيق الجاني والله ما نصبوه حتى عبروه قصدا على الحصن العظيم الشاني ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على الأودوان ورموا بني معهم وكان مصاب أهل حصن منهم فوق بالكفران فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطيان وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين تقديرا من الرحمن والله لولا أن تدارك دينه رحم والمال كان كسائر الاديان لكن اقام له الاله بفضله يدك من الانصار والاعوان فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجاره هدت أسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب فالتركيب ست معان إحدى معاني إحدى معانيه هو التركيب من متباين كترف بالحيوان من هذه الأعضاء كذا أعضاؤه قد ركبت من أربع الأركان أفلازم ذا للصفات لرب وعولوه من فوق كل مكان ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لا لازم الإثبات بالبرهان فالبهت عندكم رخيص سعره حسوا بما كيل ولا ميزان هذا الجوار وذاك بين اثنين يفترقان كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة من والأول المدعو تركيب امتزاج واختلاق وهوذو تبيان فلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله من السلطان والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوام والرابع الجسم المركب منها يله وصورة لبني نان والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعروه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسد الاسم منه مركب ولهم خلاف وهو ألوان الوان يمكن التركيب من جزئين او من اربع أو ست فسته وثمان او ست عشرة قد حكاه الأشعري لذي مقالات على التبيان افلازم انثى من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان والحق ان الجسم ليس مرد من ذا ولا هذا هما عدمان والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكان لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان من أوجه شتى ويعدم وعسوا نومها جدا لأجل صوبة الأوزان أتكون خودلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان إذ كان كل منهما أجزاء لا تنتهي بالعد والحسباني وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول اذا فيلتقيان ما مسه احداهما منه والممسوس للثاني بلا فوقاني هذا محال أو تقول غيره فهو قسام واضح من ذات مع الأوصاف هذا باستلاح الثاني سموا وذلك وضعهم ماذا كفي أوف ولا قرآن لسنا نقر بلفظة مرضوعة بالإصطلاح لشيعة اليونان أو من تلقى عنه من فرقة جهمية ليست عرفان من وصفه سبحانه بصفاته العليا ويترك مقتضى القرآن والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى الهوان سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء من الألقاب ذاك الشان هل من دليل يقتضي إبطال ذي؟ التوكيب من عقل ومن فوقان والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه لو اتى والسادس التوكيب من ماهيه ووجودها ما هنا شيئا إلا إذا اختلف اعتبار فذا في الذهن والثاني ففي الآيات فهناك يعقل كون ذا غير لذا فعلى اعتبارهما وما غيران أما إذا اتحد اعتبارك كان نفس وجودنا هو ذاتها لا ثاني من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضرب من الفعلان هذا وكم خبط هنا قد زال من تفصيل وهو الاصل في العرفان وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان بل خبطوا نقلا وبحثا اوجبا شكا لكل ملذ ذِي حَيْرَانِ أَلَذَاكَ مَضِ الْعَالَمِينَ وُجُودُهُ أَمْ غَيْرُهُ فَهُما إذا شَيْئَانِ فَكَوْنُ تَرْكِيبًا مُحَالًا ذاكَ إِنْ قُلْنَا بِهِ فَيَصِيرُ ذَٰلِكَ إِنْ كَانَ وَإِذَا نفينا ذَاكَ صَارَ وجوده الماوجود في الأذهان وحكوا أقاولا ثلاثة زين كل قولين إطلاق بلا فقاني والثالث التفريق بين الواجب على وبين وجود ذي الإنكار وتقوا عليها كلها بالنقص الإبطال والتشكيك بالإنسان حتى أتى من أرض آمد آخرا فور كبير بل حقير الشان قال الصواب الوقف في ذا كله والشك فيه ظاهر التبيان هذا قصار وعلومه ان شك في الله العظيم الشاني فصل في احكام هذه التراكيب السته فالاولى حقيقه التوكيب لا تعدوهما ما في اللفظ والأذهان وكذلك الاعيان ايضا انما التوكيب في ذلك النوعان والاوسط مالذان تنازع العقلاء في توكيب الجثمان ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبيناها تم بياني والآخران هم عليهم أدارت رحى الذي ترياني أنتم جعلتم وص فهو سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفات العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي من جملة التركيب ثم نفيت مضمونها من غير ما برهان فجعلتم المردين قاتل التعطيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان لكن إذا قيل الصلاح حادث لا حجر في هذا على إنسان فنقول نفيكم بهذا الإصطلاح صفاته وأبضل البطلان وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم البعاد كما القمران وكذاك نفيكم لسائر ما أتى من وصف بغير معاني كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث في وبود والله لما قاله أليس يدخل مسمع الإنسان قام الدليل على الس... ناد الكون أجمعي إلى خلاقه الرحمن ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان هو واحد في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ثاني فلأي معنى يجب حذو نول وهو صفاته بالفشعر والهذيان هذا وما المحذور إلا ان يقال مع الإله لنا إله ثاني أو أن يعطل عن صفات كماله هذا لمحذوران محذوران أما إذا ما رب واحد أوصافه أغبت على الحسبان وهو القديم فلم يدل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان فبأي مهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإنكان فلئن دعمتم أنه نقص فذا فما في ذاك من نقصان النقص في أمرين سلب كماله أو شزكة بالواحد الرحمن أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآني إن الكمال بكثرة أو في سلب هذا واضح البرهان من نقص غير السلب حسب وكل نقص أصله سلب وهذا واضح التبيان سلب العلم وهو نقيصة المسلب العدل والإحسان متنقص الرحمن سالب وصفه حق حقا تعالى الله عن نقصاني وكذا عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل اواني ولذاك اعلم خلقه ادراه بصفاته من جاء بالقران وله صفات ليس يحصيها سواه وَمِنْ مَلَائِكَتِهِ وَلَا إِنْسٌ وَلِذَلِكَ فِي الْقِيَامَةِ سَاجِدًا لَمَآ يَرَوْا الْمُصْرِفَةَ صفات بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان وثنائه بصفات لا شلوب كما يقول العادم اليرفاني والعقل دل على انتقاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان والكون يشهد أن قال قول تعالى ذو الكمال وذائم السلطان وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وَفَوْقَ كُلِّ مَكَانٍ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَعْبُودُ لَا شَيْءَ من الْأَكْوَانِ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ذُو حكمة فِي وَاسِعِ الْإِطْقَانِ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ ذُو قُدْرَةٍ حَيٌّ علي دائم الإحسان وكذاك يشهد أنه الفعال حق كل كُلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِي شَأْنٍ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ فِي أَفْعَالِهِ حَقًّا بِلَا نُكْرَانٍ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي مَا لِلْمَمَاتِ عَلَيْهِ مِنْ وكذاك يَشْهَدُ أَنَّهُ القيوم قام بنفس سِغِي وَمُقِيمٌ بِالْأَكْوَانِ وكذاك يَشْهَدُ أَنَّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَإِرَادَةٍ ومحبة وَحَنَانٍ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُتَكَلِّمٌ بِالوَحْيِ وَالْقُرْآنِ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أنه ق باعث غان لا تجعلوا شاهدا بالزور والتعطيل تلك شهادة البطلان وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة الأني بشهادة الإثبات حقا قائما لل. لا بشهادة نكراني وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا فسل عنهم عليم زماني وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا فهذا محق كَمُ الْقُرْآنِ وَكَذَالِكَ الْفِطْرُ الَّتِي مَا خُلِقَتْ عَنْ أَصْلِ خَلْقِهَا بِأَمْرٍ ثاني وكذل عقول تنئرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني أترون أن تاركوا ذا كله لشهادة الجهني واليوناني هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زمان إذ ينجليها هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعياني فاذا نفيتم باء وقلتم انه ملزوم توكيب فمي الحاني ان قلت لا عقل ولا سمع لكم وصرخ سفي ما بينكم بأذاني هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي هذا بين البطلان فالشيء ليس لنفسي يفي لذا عقل سليم هذا العرفان قلتم نفينا وصى فهو وهو من خشية التركيب والإمكان لو كان موصوفا لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان أو كان فوق العرش كان فالفوق والتركيب متفقان فنفيتم التركيب بالتركيب مع توير إحدى اللفظتين بثاني بل صورة البرهان أصبح شكلها شكلا عقيما ليس ذا برهاني لو كان موصوفا لكان كذا كموصوفا وهذا حاصل القرآن فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان جئنا إلى المعنى فخلصناه منها واترحناها قراحم عني هي لفظة مقبوحة بدعية مذمومة من بكل كل لساني واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب في التبيان واللفظ بالتوحيد أو بص وبالعلو لمن له أذنان هذا هو التوحيد عند الرسل لأصحاب جهم شيعة الكفرانين فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين فاسمع اذا انواعه هي خمسه قد حصلت اقسامها ببياني توحيد اتباع ابن سينا وهو منسوب لارسطو من اليوناني ما للإله لديهم ماهيه غير الوجود المطلق الوحداني مسلوب اوصى في الكمال جميعها لكن وجود حس ليس بفاني ما إلا هو ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل معاني فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن ولذاك قَالُوا لَيْسَ فم مشيئة وَإِرَادَةٌ لي في الأكوان بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأدمان مختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا بذي إمكاني على هذا حالة فروق ذا الأفلاك يوم قيامة الأبدان ولذاك قالوا ليس يعلم قط شيء ما من الموجود في الأعيان لا يعلم الأفلاك كم أعدادها وكذا النجوم وذلك القبران بل ليس يسمع صوت كل مصوت كلا وليس يراه رأي عيان بل ليس يعلم حالة الإنسان تفصيلا من الطاعات والعصيان كلا ولا علم له بتساقق الأوراق أو بمنابذ الأوصان علما على التفصيل هذا عندكم عين المحال ولازم الإمكان بل نفس آدم عندهم عين المحال ولم يكن في سالف الادمان ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك والملوان هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني قالوا وألجأنا إلى ذا خشية التوكيب والتجسيم ذي البقلان ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يداني وكذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكاني جسم على جسم كلا الجسمين محدود يكون كلاهما صمواني فبذاك حقا صرحوا في كتب بيين اوغوول فحول ائمة الكفران ليسوا مقاليف الوجود فلا إلى الكفران أنحاز ولا الإيمان والشرك عنده ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك اثنان قير الوجود فصار ثم ثلاثة فلذان بين اثنين بالبرهان نفي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكاني فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد هذا وثانيها فتوحيد بان سبعين وشيعته للمتاني كل حالي صبيث عنده معبوده موطوهه الحقاني توحيدهم أن الاله هو الوجود المطلق المبثوث في الاعيان هو عينها لا غيرها ما هاهن رب وعبد كيف يفترقاني لكن إن وهم العبد ثم قياله في بالمظاهر المظاهر دائما يلجاني فلذاك حكمهما عليه نافذ ابن الطبيعة ظاهر النقصان فإذا تجرد علمه عن حس وخياله بل ثم تجريداني تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يذنيه من ذشاني بل يقرق الحجب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقل واني فالوهم من وحسه وخيانه والعلم والمعقول في الأذهان أجب على بشان فاقرقها وإلا كنت محجوبا عن العرفان هذا وأكثفها حجاب الحس والمعقول ذلك صاحب الفوقان فهناك صرطا وحدا حقا سرى هذا الوجود حقيقة الديان والشرك عنده فتنويع الوجود وقولنا إن الوجود اثنان واحتج يوما بالكتاب عليك عليهم شخص فقالوا الشرك في القرآن لكنما التوحيد عند القائمين بالاتحاد فهم أولو العرفان ربوا وعبد كيف ذاك وإنما الموجود فرد ما له من ثاني فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الالحاد هذا وثالث ما هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان نبي الصفات مع العلو كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن فالعرش ليس عليه شيء بث. لكنه خلو من الرحمن ما فوقه رب يطع ولا عليه للورى من خالق بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتاني فهو المعطل عن نوت كماله وعن الكلام وعن جميع معاني وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبيان هذا هو التوحيد عند فريقهم تلك الفحول مقدم البهتاني والشرك عندهم فاثباته صفات ربنا ونهاية الكفران إن كان شرك ذا وكل رسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان فصل في النوع الرابع من أنواعه. هذا ورابعها فتوحيد لدى جبريهم هو غايه الإرفان العبد بيت ما له فعل ولكن ما تراه هو فعل للسلطان والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان هي فعل رب العالمين حقيقة ليست بفعل قف للإنسان فالعبد ميت وهو مجذور على أفعاله كالميت في الأكثان وهو الملوم على فعال إله فيه وداخل جاحم من ميران يا ويحه المسكين مظلوم يرى في صورة العبد ظلوم الجاني لكن نقول بأنه وظالم في نفسه سي نبا مع الرحمن والتوحيد عند فريقهم من كل جبري خبيث جناني والكل عند أولاتهم طاعاتنا ما ثم في التحقيق من عصياني والشرك عنده معنى اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الدياني فاوظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران ما عندهم والله شيء غيره هاتيك كتبهم بكل مكان أترى أبا جهل وشيعة وغ أو من خالق ثان لذي الأكوان أم كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده القلاق للإنسان فإذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد صار الشرك أقروا أنه هو وحده الخلاق ليست ناني إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين فاسمع اذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفه الميزان مع هذه الانواع وانظر ايها او لدى الميزان بالرجحان توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان الاول القولي ذو نوعين ايضا في كتاب الله موجودان احداهما سلب وذا نوعان ايضا في كتاب الله مذكوران سلب النقائص والعيوب جميعها عنهما نوعان معقولان سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان اما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون اذن المالك الديان وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا اليه عابد الصلبان كذا كان في أيضا والولي لناس والرحمن بالغفران والأول التنزيب للرحمن عن وصف العيوب وكل دين قصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفق تدار الخالق المنان والنوم والسنة هي وعوزه بشيء عنه في الاكوان وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله بالاتقان وكذاك ترك الخلق اما لنسد لا يبعثون الى معاد فان كلا ولا, أمر ولا لا على نهي عليه من إله قادر ديان وكذاك غلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان وكذلك جل إلهنا لا يعتريه قط من نسياني وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهب ورزاق بلا حسبان هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان تنزيه اوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران لسنا نشبه تَغُوبُ بِصِفَاتِنَا إِنَّ الْمُشَبَّهَ عَابِدُ الْأَوْثَانِ كَلَّا وَلَا نُقَيِّهُ مِنْ أَوْصَافِهِ إِنَّ الْمُوَصِّفَ عَابِدُ فلالله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كولوه سبحانه فوق السماوات لولا بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته سبحانه إذ ستحين خلاف ذا ببياني الذي سوى قد قام بالتدبير لأكواني حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان هو أول وآخر وظاهر هو, هو, هو باطن هي أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان فاغر إلى تفسيره بتدبر وتبصر واغر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشاهد وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان وهو الجليل فكل أوصى الجلال له محققة بلا بطلان وهو الجميل على الحقيقة كيف لأ وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجليل فرب أولى وأجدر عند بالعرفان فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفعال بالمهتان وهو المجيد صفات أوصاف فشأن الوصف أعظم شان وهو السميع يرى ويسمع كل ما في كون من سر ومن إعلان ولكل صوت منه سمع حاضر فسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها وداني ويرى ج القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفاني وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سد ومن إعلاني وبكل شيء علمه سبحانه فهو وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذاك أمر لن يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان فصل. وهو الحبيب فكل حمد واقع او كان مفروضا مدى الازمان ملأ الوجود جميعا ونظيره من غير ما عد ولا حسبان هو أهله سبحانا وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان في وهو المكلم عبده موسى بتكريم الخطاب وقبله الاموال كلماته جلت عن الاحصاء والتعداد بل عن حصر بالحسبان لو ان اشجار البلاد جميعها الاقلام تكتبها بكل بنان البحر تلقى فيه سبعه ابحر لكتابه الكلمات كل زمان نفدت ولم تنفذ بها كلمات ليس الكلام من الاله بفاني وهو القدير وليس يعجزه اذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذه الأكوان والأزمان وهو الغني بذاته فغناه ذات الجل له كالجود والإحسان وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جنابه السلطاني وهو العزيز بقوة يوصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ماهما عادوا حكم واحكام فكل منهما نوعان ايضا ثابت البرهان والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس و ثم يجد يعاني لا يفل والمغبوب من احداهما منه بل ليس ينتفيان لكن ما الشرعي محبوب له ابدا ولن يخلو من الأكوان وأمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان لكن ما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان وكله حق وعد لزور ضوء في المقضي كل شأن فلذاك نرضى بالقضاء خطو المقضي ملامر متحدان فقضاؤه صفة به قامت وما المقضي الا صنعة الانسان والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليهم نس كل زمان ويحل ما قد عقدوا باصولهم وبحوثهم ففهمه فهم بيان وافق الكون وافق سخ إذ لم يوافق طاعة الزيان فلذاك لا يعدوه ذم او فوات الحمد مع أجر ومع وموافق الدين لا يعدوه أجر بل والحكمة لولا على نوعين ايضا حص بقواطع البرهان إحداهما في خلق سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان وصدوره من أجل غاية له وله علم عليها حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفي ذلك الوصفان غايات والتي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإحسان وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الزهر اتِي وَصَاحِبُ الْغُفْرَانِ وهو الحليم فلا فَلَا يُعَاجِلُ عَذْبَهُ بِعُقُوبَةٍ لِّيَتُوبَ مَن عَصَانِي وَهُوَ الْعَفُوُّ فَعَفَا عَنِ الْوَرَى هو غار هُوَ وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولدوا وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوا لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يهدونه بالشرك والكفران <تصفيق> وهو الرقيب على القواطر واللواحد كيف بالأفعال بالأركان وهو الحفير عليهم وهو الكفير بحفظهم من كل أمر عاني وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الاحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشان فصل وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق اماني وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان وهو المجيب يقول من يدعو اجبه أنا المجيب لكل من نادان وهو المجيب لدعوة المضطر يدعوه في سر و وفي إعلاني وهو الجواد فجوده عما الوجود جميعه بالفضل والإحساس وهو الجواد فلا يقيم سائلا ولو انه من امه الكفران وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب اغاثه اللهفان فصل وهو الودود يحبهم ويحبه احبابه والفضل للمنان وهو الذي جعل المحبه في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني هذا هو الاحسان حقا لا معاوضه ولا لتوقف وعي الشكران لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضعف بلا حسبان ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر ما الشأن كلا ولا عمل لدي ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن غضبوا فبعد أو نعمه فبفضله والحمد وهو الغفور فلو أتي بقرابها من وير شذك بل من العصيان لأتاه بالغفران من الأقرابها سبحانه هو واسع الغفران وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المثاب بمنة المنان وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه كباله ما فيه من نقصان وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقرورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان جبر ضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه هدان وكذلك فان جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي سواه من إنسان وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يبنو منه من إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بناني وهو الحسيب كفايه وحمايه والحسب كاف العبد كل اواني وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران وكلاهما حق فهذا وصف والفعل للإرشاد ذاك الثاني والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن فصل هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم الرحمن وموز والسلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصاني والبرج من أوصافي سبحانه هو كثرة الخيرات والاحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه فالبر حينئذ لم نوعاني وصف فعل فهم وبوم محسن مولى جميل ودائم الإحسان وكذلك الوهاب من أسمائه فوض مواهبه مدى الأزمان أهل الس سماوات اللولى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكاني وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمراني فتح بحكم وشرع وشر إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثاني والرب فَتَسَاحُ ببين لَهُ عدلا وَإِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَنِ وكذلك الرزاق مِنْ أَسْمَائِهِ وَالرِّزْقُ مِنْ أَصْعَالٍ نوعان رزق عَلَى يَدِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَوْعًا أَيْضًا بالعلم والإيمان والرزق المعد لغادي الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجال سوقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقاني والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالاطلاق دون بيان. هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمراني إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قاب به هما الأمران فالأول استغناءه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني والوصل بالقيوم من شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان والحي يتله فأوصاف الكمال هما لأفك سماء يا قطبان فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل فهذا فضله والمنع عين العدل للمنان يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطاني فصل والنور من أسمائه ايضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران ما عنده ليل يكون ولا نهار قلت تحت الفلك يوجد ذالي نور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكام الحافظ الطبران فبه استنار العرش والقوس مع سمعه طباق وسائل الأجوان وكتاب نور كذلك شرو نور كذلك المبسوث بالقرآن وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن وحجابه نور فلو كُشِفَ الْحِجَابُ لَأَحْرَقَ الصُّبْحَاتُ لِلْأَكْوَانِ وَإِذَا أَتَى للفصل يُشْرِقُ نُورُهُ فِي الْأَرْضِ يوم قِيَامَةِ الْأَبْدَانِ وَكَذَا كَذَا رب في جنات العلا نور تلأ ليس ذا بطلان والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ماهما والله متحدان وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيخان احذر تزل فتحت ترجل كهوة كم قض هوى في على الأزمان من عابد بالجهل زلت رجل مفوايل قعر الحضيض الداني لا حت لو أنواع آثار العبادة ظنّ الأنواع لرحماني فأتاب بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذياني وكذا الحلولي الذي هو خدنه من هاهنا حقا هما أقواني ويقابل وجليم ذو التعصير والحجب بالكثيفة ماهما سياني ذا في كفافة صبعي وظلامه وبظلمة التعطيم هذا الثاني والنور محجوب فلا هذا ولأ هذا له من ظلمة يرياني فصل. وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان وهما صفات الذات أيضا اذ هما بالذات لا بالغير قائمتان ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعين مختلفان لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل بالإمكان والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم ماهما شيئان فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسب عدمية ببياني فجميع أسماء الفرعال لديه ليست قط ثابتة بوات معاني موجودة لكن أمور كلها نسب ترى الوجدان هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان فالحق أن الوصف فليس بمورد التقسيم هذا مقتضى المرهان بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن فهما إذا النوعان أوصاف وأفعال فهذه قسمة التبيان فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان كالوصف بالمعناس والأفعال ما إن بين ذلك قط من فوقان ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي يوصف وغا محال غير معقول لذ الاذهان واتوا الى الاوصاف باسم الفعل قالوا لم تكم بالواحد الديان إليهم أبطل الأصل الذي ردوا به أقوى بوزان إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فهو إمكاني بالتقديم والتاخير كوني وديني هما نوعان وكلاهما امر حقيقي ونسبي ولا يخفى على الاذهان والله قدر ذاك أجمعه باحكام واتقان من الرحمن فصل هذا ومن أسماء ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان إلا كذوه منوين قص جل رب العروش عن عيب وعن نقصان كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران ونظير هذا القاضي ظلم باسم الباسق اللفظان مقتنان وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع لفظان وحديث افرى جسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان ما جاء في القران غير مقيد بالمجرمين وجاب ذو نوعان ودلاله الاسماء انواع ثلاث كلها معلومه ببيان دلت مطابقه كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان اما مطابقه الدلاله فهي ان الاسم يفهم منه مفهومان ذات الاله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهمه فهم بيان وكذا دلالته على الصفات التي مشت. منها فالتزام وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان إحداؤما بعض لذا الموضوع ذا واضح التبيان لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن فإذا دلالته عليه بالكزام بين والحق ذو تبيان في بيان حقيقة الالحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين أسماؤه اوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني اياك والإلحاد فيها انه كفر معاذ الله من كفراني وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والنكران والنكراني الملحدون اذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن المشركون لانهم سموا بها اوثانهم قالوا اله ثان هم شبه المخلوق بالخلاق عكس مشبه به الخلاق بالإنسان وكذاك أهل الاتحاد فإن إخوان من أقرب الإخوان أعطوا الوجود جميعا أسماءه إذ كان عند الله للسلطان والمشركون أقل شركا منهم خصصوا ذا بالأوثان ولذاك كانوا أهل شرك ابو ما كان من كفراني والملحد الثاني فلو التعطيل ايرفي حقائقها بلا برهان ما ثم غير الاسم اوله بما ينفي الحقيقة نفس يدي بطلان فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فجئت فيه بلفظ ثاني عطل وحرف ثم أول وانفه وقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن فإذاه محتج عليك. فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يسر حقيقة الإيقام الناعة تلك أدلة لفضية عزلت عن الإيقام منذ زماني فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببياني فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة التي القرآن ولكل نص ليس يقبل أي أول بالمجاز ولا بمعنى الثاني العارض المنطول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كل اعمال ذين وعكسه أو تلغي المعلول ما غذاب في إمكاني. العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبطل ثروه التحتاني فدعينا الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول بالبرهان اعماله يفضي الى الغائه فاهجوه هجر التوك والنسيان والله لم نكذب عليهم اننا وهم ولد الرحمن مختصمان وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الالحاد يجزى ثم بالغفران فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف الرحمن فلسوف تدني أجر صبرك حين يجري الغير وزر الاثم والعدوان فالله سائلنا وسائلهم مع الإثبات والتعطيل بعد زمان فأعف حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا بيان هذا وثالث فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بطالق أبدا ولا رحمان هذا هو فاحذروا لعل الله أن ينجيك من هراني وتفوز بالزلفى لدي وجنة المأوى مع الوخران لا توحشنك غربة بين الورف فالناس كالأنوات في الحيان أو ما علم أن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان قل لي متى سلم الوسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهد ومعالد ومنافق ومحالد بالبر والطغيان وتظن أن كواند ومعرف وما ومأذقت الأذى في نصرة الرحمن كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بيسان من نك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا والحسنان لو كنت وارثه لآباك الأولى ورفوا عداه بسائر الألوان فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العبادة منك الرحمن ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان والص هو الإخلاص ركنا ذلك التوحيد كركنين للبنيان وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يداحمه مراد ثاني لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان إن كان كان ربك واحدا سبحانه تقصص هو بالتوحيد مع إحساني أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني فكذاك أيضا وحده فعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفاني والصدق توحيد الإرادة وهو الجهد لا كسلا ولا متواني والسنة المثلى لسلكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان هذه ثلاث مساعدات للذي قد نالها والفضل للمنان فإذا هي اجتمعت لنفس حروة بلغت من العلياء كل مكان لله قلب شام هاتيك من الخيام فغم الطيراني لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنياني وتراه يمسؤه الرجاء فينفني متمايلا كتمايل للنشواني ويعود يقبضه الإياس لكونه متقلفا عن رفق الإحسان فتراه بين القبض والبسط اللذان همال أفق سمائه قطبان ومداله فصار مسراه عليه لا على الدبران لله ذياك الفريق فانه قصوا خالصه من الرحمن شدت ركائبهم الى معبودهم ورسوله يا خيبه الكسلان والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه حب. محبه الديان والله ما سوهم بالله في خلق ولا رزق ولا احسان لكنهم سوهم بالله في حب وتعظيم وفي ايمان جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبه قط قوله رباني لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان ولما أحبوا سوء وتجنب محبوبا ومواقع الرضوان شوط المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذوب الثاني أتحب أعداء وَتَدْعُونَ رَبَّكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ دعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاندا احبابه أين المحبة يا أخ الشيطان ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان والحب نفس وفاقه في ما لا يحب وبوض ما لا يرتضي بجناني ووفاكه نفس اتباع كأمره والقصد وجه الله بالإحسان هذا هو شرط في قبول السعي فافهمه من القرآن والإذن اتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان فإذا نبلت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان وتقلت أندادا أن تحب هموك حب الله كنت مجانب الإيمان ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا جعلوا له شركاء به في الحب بلا السلطان والله ما سووه بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان حتى إذا ما قيل في الوفن الذي يدعونه ما فيه من نقصاني فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شسم ومن عزواني وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن سجاني والله لو عطلت كل صفاتي ما قابلوك لبعض ذلك والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضحا تبياني وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان حتى إذا خالفت فاراء الرجال سنة المبعوث بالقران نادوا عليك ببدعه وضلاله قالوا وفي تكثيره قولان قالوا تنقصت الكبار سائر العلماء بل جاغوت بالبهتان هذا ولم نسلبهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدواني وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتماني لم يرضبوا بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يقفى على الْعُمْيَانِ وَإِذَا ذكرت الله توحيدا مكسوفة الألوان بل إليك شجرا مثل طيوس الى عصى جباني واذا ذكرت بمد شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحاني والله ما شموا روائح ديني يا زكمة اعيت طبيب زماني فصل صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الاقران يا من يشب الحرب جهلا ما لكم بقتال حزب الله قط يداني لا يقاوم جندكم لجنودهم وهم الهداة وعسر القرآن وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتاه وذيب من كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان أو كل مبتدع في قلبه حرج من القرآن أو كل من قد دان دين شيوخ أمل الاعتزال البين البطلان أو قائل بالاتحاد وإنه عين الاله وما هنا شيئان أو من غدا فيه متحيرا أتباع كل ملد حيران وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائف ناصر القرآن وجميع رسل الله من نوح إلى خير وغى المبعوث من عدنان فالقلب خمسة هم أولو العزم الأولى في سورة الشورى اتوا ببيان في اول الاحزاب ايضا ذكرهم هم خير خلق الله من انسان ولواءهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي وجميع اصحاب الرسول عصابه الاسلام اهل العلم والإيمان والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائل الأزمان أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان العارفون برض ونبيهم ومراتب الاعمال في الرجحان صوفيه سنيه نبويه ليس ان لي شطح ولا نبي هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا فقبل حوالت من أحال عليهم هم أملياؤهم أولو إن كان فإذا بعدنا غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن طحنتكم طحنا رحال الحب حتى صرتموا كالبعار في القيعان أن يقاوم ذا العساكر طمطم أو تنكل شاءه أخ اليونان أعني أرستو عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان ذاك المعلم أولا والفاني لصوت بئسة العلمان هذا أساس الفست والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهديان أو ذلك المخدو أو حامل راية ذاك خليفة الشيطان نسينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض الكفران وكذا نصير Bless في أتباع أعداء رسل الله والإيمان نصروا الضلالة من سفاغة رأيهم وغزوا جنوش الدين والقرآن فجرى على الإسلام منهم محمدة لم تجرق بسالف الأزمان أو جاعد نوجه وأتباع لهم هم أمة التعطيل والمدان أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الكساق والمدان والجعفران كذاك شيطان ويدعى الطاق لا حييت للشيطان وكذلك الشحام والعلاف والنجاء أهل الجهل بالقرآن والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل بال رأي فلان وخيار عسكركم فذاك الأشعري القوم ذاك مقدم الفرسان لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق أقوذ برهانه وقال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذنب. في كتبه طرا وقرر قوله الإثبات تقريرا عظيم الشان لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران فخيام عسكركم فأنتم منهم برآء إذ قربوا من النار إيمانها بالعساكر قد تلاقت جهرة ودن القتال وصيح بالأقران سفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من القوسان فهموا إلى لقيا كنوا بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القبان ولهم إليكم شوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان من أين أنتم والحديث وأهله والوحي والمعقول بالبرهان ما عندكم إلا الدعاوي والشكاوي أو شهادات على البدان هذا الذي والله ملنا منكم في الحرب إذ يتقابل الصفان والله ما جدتم بقال الله أو قال الوسول ونحن في الميدان إلا بجعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة بكل شنان ويحق ذاك لكم وأنتم أهلهم أنتم بحاصلكم أولو عرفان وبحق أحكم تحمو مناصبكم وأن تحمو ما بكل سنا وبحقنا نحم الهدا ونذب. وَعَن سُنَنِ الرَّسُولِ وَمُقْتَضَى الْقُرْآنِ قَدْ بَحَلَ إِلَاهُ بَنَاصِبًا قَامَتْ عَلَى النَّوْضِ وَالضِّيَاجِ وَاللَّهِ لَوْ جدتم بقال الله او قال الرسول كفعل ذي كنا لكم شاويش تعظيم واجلال كشاويش لذي سلطان لكن هجرتم ذا وجئتم بدعه واردتم التعظيم بالبهتان العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب والسبحان كلا ولا نفي العلو لفاطر الاكوان فوق جميع الاكوان كلا ولا عزل النصوص وانها ليست تفيد حقائق الايمان اذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن تقال والعلم عندكمه ينال بغيره بزبالة الأفكار والأذهان سميتموه قواظعنا قليتا وهي. ظواهر حاملات معاني كلا ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالمهتان كلا ولا الإشكال والتشكيك فالذي ما فيه من عرفاني هذه علومكم التي من أجلها عديت هنا يا أولي العرفاني فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكس يا قوم صالحت النفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأماني وأغرتموا وهنا عليهم غارة قعطعتموا فيها لهم بشناني ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير ولطفتم في القول أو صانعتم وأتيتم في بحر فيكوم بيني وانا جلستموا معهم مجالسكم مع الاستاذ بالاداب والميزان ودرعتهم للقوم كل دراعه حتى اعاوكم سلاح الجاني فعزوتم بسلاحهم والآثار والقرآن ولأجل ذا صانعتمهم عند حربكم لهم باللطف والإذعان ولأجل ذا كنتم مخاني فلهم لم تنفتح منكم لهم عيناني حذرا من استرجاعهم لسلام فترون بعد السلب كالنسوان وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والأغدوان وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعس الشيطان والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على التيران هذا وبينهما أشد تفاوت فئتان في الرحمن مختصمان هذا نفاذات الهلال ووصف فهو نفيا صريحا ليس بالكتمان لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني ونفى النقائص والعيوب كنفيه التشبيه للرحمن بالإنسان فلأي شيء كان حرم أعوبكم له بالحد دون معط من الرحمن قلنا نعم هذا المجسم كافر أفكان ذلك كامل الإيمان لا تنطفي نيران ويذكنه على هذا المجسم يا أولي النيران فالله يوقذها ويصلي حرها يوم الحر ثامن حرف القرآن يا قومنا لقد تكبت الخطه لم يغتك بها تذو عرفاني وأعنتم أعداءكم بوفاقكم لهم على شيء من البطلان أخذوا بها ولحاكم تَجاوَزُوا بِاللَّتِ وَهَوَانِي قُلْتُمْ بِقَوْلِهِ وَرُمْتُمْ كَسْرَهُمْ أَنَّا وَقَدْ غَلَقُوا لَكُمْ بِرْنَانِي وَكَسَرْتُمُ الْبَابَ الَّذِي مِنْ خَلْفِهِ أَعْدَاءُ مُسْلِمِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ ببالهم أبدا ابد الزمان يدان فودوتم اسرا لهم بحبالهم ايهكم شدت الى الالقان حملوا عليكم كالسباع استقبلت حمرا معقره أرساني صالوا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفرساني لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان لكن بنستنصرتم وبقولنا صلتم عليهم صولة الشجعان والليتم الإثبات إن صلتم بي وأزلت بالطقي العذلاني وأتئكم توزونا بسرية من عص. التعطيل والكفران ماذا بحق الله أجغل منكم وأحقنا بالجبل والعدوان تالله ما يدري الفتى بمصابه والقلب تحت الختم والخذلان فصل في مصارع النفات والمعطلين بأزنة أمراء الإثبات الموحدين وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران وتراهم أسرى حقير شأنهم أيديهم غلت إلى الألقان وتراهم تحت الرماح ذريئة ما فيهم من فارس طعان وتراهم تحت السر سَيُوفَ ثَنُوشُ مِنْ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِ وَتَرَاهُ مُزَلَّهُ مِنَ الْوَحِيَيْنِ وَالْعَقْلِ الصَّحِيحِ وَمُقْتَضَى الْقُرآنِ وَتَرَاهُ وَاللَّهُ بُحْكَةً سَاخِرٌ وَلَقَالَ مِنَ الْإِيمَانِ قد وحشت منهم ربوع زادها الجبار إي حاشا مدى الأزمان وقلت ديار وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفه ومن ايمان إذ عطلوا الرحمن من اوصافه والعرش أخله من الرحمن بل عطلوا عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والمهتان فاطرأت صالف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم علي أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وكذاك كمنها جل له في رب قولا ووافد شيعة الشيطان وكذاك أمل الإعتزال فإن أرداه في حفرة الجبان وكذلك التأسيس أصبح نقضه أجوبة للعالم الربان وكذاك أجوبة له في أسفار كتب نسمني وكذا جواب للنصارى فيه ما يشفي الصدور وإن وكذاك شرح عقيدة للأصبغاني شارح المحصول شرح بياني فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبياني والله ما لأولي الكلام نظيم أبداً وكتبهم بكل مكان وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بيانه وكذا قواعد الاستقامة تَغَاسِقْرَانِ فِيمَا مَهِينَنَا ضَخْمَانِ وَقَرَأْتُ أَكْثَرَ عَلَيْهِ فَزَادَنِي وَاللَّهِ فِي عِلْمٍ وَفِي إِيمَانِي هَذَا وَلَوْ حدث نفسي أنه قبلي يموت لكان غير الشاني وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو الكفراني سفر لطيف فيه نقض رصولهم بحقيقة المعقول والبرغاني وكذا. تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان من تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من المئتين في الحسبان. لم يتسع نميلها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبياني وكذا رسائل إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخواني هي في الورى ممثوثة معلومة تبتاع بالغالب من الأسماء وكذاب فتَوَهُ فَأَخْبَرَنِ اللَّيْلَى أَضْحَى عَلَيْهَا دائم بلغ الذي ألفاه مِنْهَا عب عدد الأيام من شهر بلا نقصان سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حساب هذا وليس يقصر تفسير عن عشر كبار ليس ذا نقصان، وكذا المفارد التي في كل مسألة فسفر واضح التبياني ما بين عشر أو تزيد بضعفها هي كالنجوم لسالك حيراني وله المقرد قامت الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرغان أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان وأصاروا والله تحت نعالي أهل الحق. بعد ملابس التجاني وأصارهم تحت الحضيظ وطال ما كانوهم الأعلام للملداني ومن العجائب أنه بسلاحهم أرضاه تحت الحضيظ الداني كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني فغدت نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحمل اماني وغدت ملوكهم مملكة لأوصال وسلب منة الرحمن وأتت جنودهم التي صالوا بها منقادة لعساكر الإيمان يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في رب بني الفئتان والفدم يوحشنا وليس هناكم فحضور ومغيمه سيان فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان يا قوم أصل بلائكم اسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطاني هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت زياركم من الاركان فتهدمت تلك القصور واوحشت منكم ربوع العلم والإيمان والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فوقان وهي التي اشتملت على أمرين من حقه وأمر واضح البطلان تميت عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان وجعل تمو فقص السماوات الأولى جهة وسقط النسي ذا بوزاني وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما وهذا غاية البهر ثاني وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان وجعلتم أوصافه وعرضه وهذا كله جسر إلى النكران وكذاك سميت حلول حوادث أضعال وتلقي بذية لود واني إذا نفر الأسماء ومن ذل فظ التشبيه والنقصان فكسوتم سوتم أفعله الحوادث ثم قلتم قول لي ليس ليست تقوم بالحوادث الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان فإذا انتفت أفعال وصفاته وكلامه وولود السلطان فبأي شيء كان ربنا عندكم يا فرقة التحقيق والقص قد نفي عنه بذت التلقي فعل الشاعر الفتاني وكذاك حكمة ربنا سميت عللا له وأورضه وذان اسماني لا يشعران بمدحه بل ضد. دع في يوم الأذان صفات وحكمة القلاق والأفعال إنكارا لهذا الشان وكذا استواء الرب فوق العروش قلتم إنه التركيب يوبطلان وكذاك وجه الرب جل جلاله وكذاك لفه يد ولفه يدان سمين ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان وسطوتم بالنفس حينئذ عليه كنفسينا للعيب مع نقصان قلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان وعن الحوادث أن بذاته سبحانه من طارق الحدفان والقصد نفي صفاته وفعاله والإس وحكمة الرحمن والناس أكثر بسجن اللفظ محبوسون قوف معروة السجان والكل إلا الفرد يقبل ملهبا في قالب ويرده في ثاني والقص. أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بذا الهديان سموه ما شدتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني كم ذات وسلتم بلفظ الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران وجعل ولكموه التروس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان قلتم لنا جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان وكذاك إن قلنا القرآن كلام منه لم يبدو من إنسان كلا ولا ملك ولا لوح ولكن قاله الرحمن قول بياني قلتم لنا ان الكلام قيامه بالجسم ايضا وهب وذو حدثان عرض يقوم بغير باسم لم يكن هذا من عقول لذي الأذان وكذاك حين نقول ينزل رب في ثلث ليل آخر أو ثاني قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكاني وكذاك إن كان وكذا كإن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعياني أم كان ذا ربنا عن ذا فليس يراه من إنساني أما إذا قلنا له وجه كما في النص أو قلنا ذاك يداني وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحماني وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذور جفاني وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وس سمائه في الحشر طابضتان وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيقر ذاك الجمع للأذقان وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعد لذي سلطاني قامت قيامتكم كذاك قيامتكم الآتي بهذا القول في الرحمن والله لو قلنا الذي قال الصحابة والغلام بعدهم بلساني لرجمتمونا بالحجارة إن بعد رجم الشس والعذوان والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العذوان وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوت ذا البطلان ووضعتم للجسم معنا غير معروف به في ووضع كل لسان ومنيتمون في الصفات عليه فجت مع لكم اذ ذاك كذب على لغة الرسول في اثبات العلو لفاطر الاكوان وركبته اذ ذاك تحريفين تحريف الحديث ومح من القرآن وكسبتم وزرين وزر النفس والتحريف فاجتمعت لكم كفلان وعداكم أجران أجر الصدق والإيمان حتى سافاتكم حضاني وكسبتموا مقتين مقت إلهكم والمؤمنين فنالكم مقتاني ولبستموا ثوبين ثوب الجهل والظلم القبيح فبئتم الثوبان وتخذتم طرزين طرز الكبر واتيه العظيم فبئسة الطرزان ومدت نحو الأولى باعين لكن لم تقل منكم لها الباعان وأتيتمها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان وغلقتم بابين لو فزحا لكم بكل بشارة وتهاني باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما بل ينهي البابان وفتح بابين من يفتح هما تفتح علي مواهب الشيطان باب الكلام وقد مهيتم عنه والباب الحريق فموطق اليونان فدخلتم دارين دار الجهل في الدنيا ودار القز في النيران واطعمتموا لونين لون الشك والتشكيك بعد فبئست اللونان وركبتموا أمرين كم قد أهلك من أمة في سان في الأذنان تقديم آراء الرجال على الذي قال الوسول ومحفظ كمل القرآن والثاني نسبةهم إلى الألغاز والتلبيس والتديس والكتمان ومكوتهم مكرين لو تملك لتفصمت في نعو الإيمان أقفعتم نور الكتاب وسنة الهادي بد التحرير في والهداني لكنكم اوقدتموا للحروب نرا بين قائفتين مختلفان والله مقضينا بالسلة الاولى قد خص وهم بالعلم والإيمان والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الاذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا ان يعارضه بقول فلان فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملك والجبروت اهون بذا الطاغوت لا عز اسمه الطاغوت ذي التعقيل والكفران كم من اسير بل جريح بل قتيل تحت ذا في الأزمان وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان وترى المقنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان ويظل من كوحا لكل معط ولكل زنديق اخي كفران وترى صبي العقل يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان كفران هذا الاسم لا سبحانه ابدا وسبحان العظيم الشاني كم ذبح تترس بالمحال أما ترى قد مزقته كثيرا رَأَيْتُ السَّمَانِي جِسْمٌ وَتَجْسِيمٌ وَتَشْبِيهٌ أَمَاتَ عيون مِنْ فَشَلٍ وَمِنْ هَذَانِي أَنْتُمْ وَضَعْتُ ذَالِكَ الطَّاغُوتَ ثُمَّ بِهِ نَفَيْتُمْ موجب الْقُرْآنِ شَاهِدًا بَلْ حاتما هَذَا علاما يا أولي على كتاب الله ثم رسوله بالله فاستحيوا من الرحمن فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان كم ذي الجعاجع ليس شيء تحتها إلا الصداك البوم في الخربان ونظير هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان له كان موصوفا لكان مرتبا كبا Kaben والتركيب متحدان ذل من جنيق وذلك الطاغوت قد هدما دياركم إلى الأركان والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا فلئن أن هذا لازم لما قالكم حق اللزوم بياني فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان منع اللزوم وما بأيديكم سوى دعوة مجودة من البوان لا يرتضيها عالم أو عاق تين بل تلك حيله مفلس فتان فلان اذا عمد ان منع ذومه منكم مكابره على البطلان فجواب الثاني صناع النفس فيما تد دعون لزومه ببياني إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق وهو والحق فحق مثله أن لا يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا فذا عين المحال وليس ذا إمكان فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومح كَمِلَ الْقُرْآنُ وَجَعَلْنَاهُ أَتْبَاعًا مَا ترحفا من التصريح بالكفران والله ما قلنا سوى ما قاله هذه مقالتنا بلا كتمان فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية القرآن هذا وثالث ما نجيب هو استفساركم يا فرقة العرفان ما ذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمون أوضحوا ببياني تعنون ما هو قائم بالنفس أو على العوش العظيم الشاني أو ذا الذي قامت بالأوصاف الاوصاف اوصاف الكمال عديمه النقصان او ما تركب من جواهر فردة او صورة حلت بيولا ثاني أو ما هو الجسم الذي في العرس او في الوضع عند تقاطب بلساني أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم ماذا الذي في ذاك يلزه من, ثبوت علوه من لوقي كل مكان، بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان، اتوا بتعييني الذي هو لازم فاذا تعين ظاهر التبيان فاتوا ببرهانين برهان اللزوم ونفي لازمه فذا اثنان والله لو نشرت لكم اشياقكم عجزوا ولو واقاهم الثقلان إن كنتم أنتم فحولا فابعزوا وادعوا الشكاوي حيلة النسوان وإذا اشتكيتم فجعلوا الشكوى إلى الوحيين القاضي ولا السلطان فنجيب بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران الحق إثبات. ونفئيها عين المحال وليس في الإمكان فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس باب أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلذام بالبهتان في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذا بلا نفراني المنع إما في اللجوم أو انتفاء لازم المنسوب للبطلان هذا هو الضغوط قد أضحى كما أبصرتم بمنة الرحمن فصل في مبدأ العداوه الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين يا قوم تدعون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زمان إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل مفسر القرآن وكذا إلى العقل الصريح وفطره الرحمن قبل تغير الإنسان هي أربع المتلازمات بعضها قد صد دقت بعضا على ميزاني والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررته بلساني اذ قلتم العقل الصحيح يعارض الموقول من أثن ومن قرآني فنقد. نصدم المعقول ثم نصرف الموقول بالتأوير للألوان فإذا عجزنا عنه ألقيناه لم نعبأ به قصدا إلى الإحسان ولكم بذات لما دعوا بالقرآن صدوا فلما ان اصيبوا اقسم لمرادنا توفيق بالاحسان ولقد اصيبوا في قلوبهم وفي تلك اللوقود بغايه النقصان فاتوا باقوال اذا حصلتها اسمعت ضحكتها مجاني هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين ذقارف الهديان واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبس سجود بكبر ذي قوياني ثم ارتضى صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصياني وكذاك أهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم منها هذه الأحجار والأوثان وكذاك عباد الصليب حموا بتاركهم من النسوان والولدان وأتوا إلى رب السماوات اللولى جعلوا له ولدا من الذكران وكذلك الجهمي ينزغ عن عرشه من مِنْ فَوْقِ الْأَكْوَانِ حذرا من الحصر الذي في ظنه أَوْ أن يرى متحيزا بمكاني فَأَصَارَهُ عدما وليس وجوده متحقا قطر في خارج الاذهان لكن ما قدماؤهم قالوا بان الذات قد وجدت بكل مكان جعلوه في الابان والانجاز والخانات والقربات والقيعان أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهديان فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان وعرضتم قولا وسول على الذي قد قاله الأشياء عرض وزاني وجعلت أقوى لهم ميزان ما قد قاله والعول في الميزان وغرتهم سبل المياه ولم نكن نرضى بذاك الورد للضمآن وأقذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا في طريق الأعظم السلطاني وجعلتم ترسل الكلام جنة تبا لذاك التر عند طعاني ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جباني فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعم الترس للشجعان هو ترسهم والله من أودوانكم والترس يوم البعث من ميراني أفتاركم لفشركم ومحالكم لا ذاك بمنة الرحمن ودعوتمونا للذي قلتم به قلنا معاذ الله من خلاني فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاق ما الأمران وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فاعطاع وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان فأتت التلاميذ الوقاح فعارضوا أخباره بالفشر والهذاني ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم صنواني من عارض الموصوص بالمعقول قدما أخفر يا أولي العرفان ما أعرفت أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن <تصفيق> قال قد أويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأدمان ساحتد بالمقدور ثم أبال أن الفعل منه بغية وزيان فاغذر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد ذا التبيان هذا الذي في القل عدا وتابعننا اذ ذاك واتصلت الى ذا الان اصلتم اصلوا واصل خصمكم اصلا فحين تقابل الاصلان ظهرت فبايوا فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيح من اقراي اصلتم ارر رجال وخرصها من غير ضمان ولا سلطان هذا وكم رأي لهم فبرقي من نزل النصوص فاوضحوا ببيان كل له رأي وما قول له يدعو ويمنع أخذ رأيه فلان والقصد أصل محكم القرآن مع قول وسول وفقرة الرحمن وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو ما أعظم بذل بنيان وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان طلعت أساس بنائكم فتغدمت تلك وقوة للأركان الله أكبر لو رايتم ذلك البنيان حين علىك مثل دقان تسمو إليه نواظر من تحت وهو الوضي ولو يرى بعيان فاصبر له والنو وغد الطرف فتلقاه قريبا في الحضيض ضبان فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس العلم والإيمان من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يكون به قيام معاه كلا وليس الأمر أيضا قائما في الرب ببل من جملة الأكوان كلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة قردل بوزانه وقد استراح معطل هالس ثلاث من الإله وجملة القرآن ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان وتمام ذاك جحوده لصفاته والذات دون الوصف بطلان وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان فإذا أقوضه وعطل كل مفروض ولم يتوفر من عصيان لم ينقص الإيمان حبة خردل أن وليس بقابل النقصان وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفا قام من إنسان لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من لذي الانسان اذا وما ثابتا في خارج بل ذاك في الاذهان فتعلق الاقوال لا الذي وقفت عليه كون في هذا إذا ما حص أحصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان لكن جمور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان ما قال هذا غيركم من سائر في الآفاق والأزمان تسعون وجها بينته طلانه لولا يا قوم أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببيان ما فوق عرش بمن هو قائل طاما ولا حرفا من القرآن ولقد شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد معقل الإيمان ورحمته لكم غبنتم حوكم من كل معرفة ومن إيمان كفر أول منكم بالله والإيمان والقرآن أبي بضاعتكم فمن يستامها فقدر. تضاب الجهل والخسران وتمام هذا قولكم في مبدئ ومعادنا عن المعاد الثاني وتمام هذا قولكم بفناء دار القلد فالداران فانيتان يا قومنا بلغ الوجود بأسره الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزى ومنازل الجنات والنيران والناس قد ورثوه بعض فمنه مؤذ السهم والسهمين والسهمان بئس المورث تراث ثلاثة أهل لكل جواني يا وارفين نبيهم بشراكم ما إرتكم مع إرتهم سياني شتان بين الوارثين وبين موروثيهما وسهام بي سهماني يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهد من اقطارها بأذان إلا لما عرفوه من أقواله ومالها بحقيقة العرفان قول الرسول وقول جهن عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان نصحوكم والله ذهد نصيحة ما في يهم والله من قوان فخذوا به فربي ضامهم ورسوله ان تفعلوا بجناني فاذا ابيتم سلام على من اتبع الهدى وانقاذ القرآن سيروا على نجب العزائم واجعلوا بهور المسرى الى الرحمن سبق المفرد وهب وذاكر رب في كل حال ليس ذا نسيان لكن أقل فلا تمنقطع به بين المفاوز تحت ذي الغيلان صيد سباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لاعجز الضيفان وكذلك الشيطان يصعد الذي لا يذكر الرحمن كل اوان والذكر انواع فاعلى نوعه ذكر الصفات لرب من المنان وتبوتها أصل لهذا الذكر روى النافيه لها داع الى النسيان فلذاك كان خليفه الشيطان ذا لا مرحبا بخليفه الشيطان والذاكرون على مراتبهم فاعلاهم اولو الايمان والعرفان بصفاته الأولياء اذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان وأقص أهل الذكر بن رحمن أعلمهم صف وَجَعَلْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا وَكَذَاكَ كَانَ مُحَمَّدٌ وَأَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ وَالْمَلْهُوُهُ مِنْ عِمْرَانَ وَكَذَاكَ نُوحٌ وَضَرَبُ مَرْيَمَ عِنْدَنَا هُوَ قِيلُ اللَّهِ مِنْ إِنْسَانٍ وَهُمُ أتوب ببيان وكذلك القرآن مملوء من الاوصاف وهي القص بالقرآن ليصير معرفا لنا بصفاته ويصير ملكورا لنا بجنان ولسان أيضا مع محبتنا لمو فلأجل ذا الإثبات في الإيمان مثل الأساس من البناء فمن فكيف بالبنيان والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان ما قام إلا بالصر فصلا مفصلا تفصيل تفصيلا عرفان فهي الأساس لديننا ولكل دين قبله من سائر الأديان وكذا كذا اندقة العباد أساسها التعطيل يشهد ذا أول والله ما في الأرض زندقة بدت في من التعصيل والنكران والله ما في الأرض زندقة بدت من جانب الإثبات والقرآن هذه زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل مكان ما في أحد احد يقول الله فوق العرش مستول على الاكوان ويقول ان الله جل جلاله متكلم بالوحي والقران ويقول ان الله كلم عبده موسى فاسمعه بذي الاذان ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان والنقل جاء بما يحار العقل فيه للمحال البين البطلان فهو إلى الجن كيف أتى إلى أسل الهدى ومعاقل الإيمان بمعاول التعطيل يقطعها فما يبقى على التعطيل من إيمان يدري بهذا عارف بمآخر الأقوال مطلع بهذا الشام والله الله لو حدقته لرأيته هذا وأعظم منه رأي عياني لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة في العميان في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم اهل التوحيد والاثبات بتنقيس الرسول قالوا تنقصتم رسول الله واعجبا لهذا البوء والبهتان عزلوه ان يحتد جقضت بقوله في العلم بالله العظيم الشان أعذلوا كلام الله ثم رسوله عذاك عزنا ليس ذاك إتمان جعلوا حقيقة وظاهره هو الكفر صريح البين البطلان قالوا وظاهره هو التشجين هو التجسيم ظاهر القرآن من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان لو رحماني، الله قد مسخت أوقولكم فليس وراء هذا قط. قوم من نقصاني ورميت وسور وجنده بمصابق يا خير البهتان وجعلتم المتقي صعين وفاقه الا من تنقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن نزه عن صفات كماله وعن الكلام وفوق كل مكان وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجزيم ذا البطلان وكلامكم فيه الشفاء وغاية التحقيق يا أحق بأرض ما فيها من الأخبار والقرآن وكلامه لا يستفاد به اليقين لأجل ذا لا يقبل الخصمان تحكيمه عند اختلاف ما بالمعقول ثم الموطق اليوناني أي تنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجراءة يا أولي الأودواني يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذاني أرغب رب وهو رسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصران كلا ولم نغلو الغلو وكمانها عنه وسول مقافة الكفران لله حق ولا يكون لغيره ولعبده حق. هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرطان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح القربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا مثاب العبد من وكذت التوكل والإنابة والتقى وكذا وجاء وقشية الرحمن وكذا العبادة والسلام عالتنا به إياك نعبد ذان توحيدان وعليه ما قام الوجود بأسره دنيا وأسر حب ذو ركنان وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان لكنما التعذير والتوحيد لا يوقير حق للرسول الْقُرْآنِ وَالْحُبُّ والحب والايمان والتصديق لا يختص بلحق مشتركان هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي الأردوان حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك الشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة Amén. فذا السببان ورسوله فهو المطاع وقوله المعقول إذ هو صاحب البرهان والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند بعقل وفي إيمان من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والم ان وافقت قوله وسوره وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان او خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من انسان او اشكلت عنا توقفنا ولم نجز بلا علم ولا برهان هذا الذي أدى إليه علمنا وبهن دين الله كل أوال فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد السلبان إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك راية نقصان لو قلتم ولا لا دُن إلَهُ الْخَالِقُ وَأَفْتَيْتُهُ وقهوا بوزاني وكذاك أشباب النصارى مذغلوا في دينهم بالجهل والطغيان صاروا معادين الوسول ودينه في صورة الأحباب والإخوان فانظروا إلى تبدينهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفر قال ووب إلى تجده التوحيد من أسلح باب كل الشرك بالرحمن واجمع مقالته وما قد قاله واستدعي بالنقاد والوزان عقل وفطرتك السليمه ثم زن هذا وذا لا تطغى في الميزان فهناك تعلم ان يحزيناه هو المتنقل الموقوص ذو العدوان رام البريء بدائه ومصابه فعل المبارك قح الحيوان كمعين للناس بالزغل الذي هو ضوبه فعجب لذا المهتان يا فرقة التوقيص بل يا أمة الدعوى بلا علم ولا عرفان والله ما قدمتم يوما ما مقالته على التقريب الإنسان والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان والله أغلاط الشيوخ لديكم أعنص ومقتضى البرهان ولذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن والله إنهم لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان لكم ماذا تنقص بعد ذهل أو العذل العدل من نقصان والله ما يرضيه جعلكم له ترسل لشرككم وللعدوان وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافه والقص. ذوده تبيان والله يشهد ذا بذر قلوبكم وكذاك يشهد نور الايمان والله ما عظمتم يا فرقة العصيان أنا وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحق معلومان أوصاكم أشياقكم بخلافهم لوفاقه في سالف الأزمان قالت قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقاني والله أمركم عليم وعجب ضدان فيكم ليس يتفقان تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعاني كفرتم من جر وَبَاتَ التَّوْحِيدَ جَهْلًا مِنْكُمْ بِحَقَائِقِ إِيمَانِي لَكِنْ تَجَاوَزْتُمْ لِنَصْرِ الشِّذْقِ وَالبِدَعِ الْمُضِلَّةِ فِي رِضَى الشَّيْطَانِ وَاللَّهِ لَمْ نَقْصِدْ سِوَى التَّجْرِيدِ لِلتَّوْحِيدِ ذَاكَ وَصِيَّةُ رَحْمَانِي رَسُولِ اللَّهِ مِنَّا شاء هو الشر كأصل عبادة الأوثان والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان والله ما يرضيه منا غير إخلاق وتحكيم لنا إِذَ الْقُرْآنِ وَلَقَدْ نَهَىٰ الْخَلْقَ عَنِ اطْرَائِهِ فَعَلَنَّ نَصَارَىٰ وَلَقَدْ أن أَن نُصَيِّرَ قِبْلَهُ عَيْنًا حِذَا بالرحمن ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وفنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عيد وحماية وصيان ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرط فيهم بأذان وعن الأولى جعل القبور مساجدا وهم اليهود وعابر الصلبان والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبون بالحيطان قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع له على الأذطان قصد وافقت الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن يا فرقة جيلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان فسقوا على أتباعه وجنوده بالبر والعدوان والبهتان لا تعجلوا وتبينوا وتثب فمصابكم ما فيه من جبران قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان ورحاننا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذا كدان من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي في خير مساجد البلدان من بعد مكه او على الاطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان ونراه عند النذر فضل لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان اصل هو النافي الوجوب فانه ما جنسه فضل على الإنسان ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان أمر رسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان وصلاتنا فيه بألف من سواه هما خلاد الحجر والآخر أو كان وكذا صلاة في قبافك أمرا في أجرها والفضل للمنان فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا تحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل الإحسان ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان فنقوم دون القبر وقفة خاطع متذلل في السر والإعلان فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم ارتجفاني وتفجرت تلك العيون بماءها ولطالما ضضت على الازمان واتى المسلم بِس سلام بهيبة ووقار في علم وفي إيمان لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان كلا ولم ير طائفا بالقبر كأن القبر بيت ثم انفنا بدعائه جهل لله نحو البيت بالأركان هذه زيارة من غدا متمس تي كان بشريعه الاسلام والايمان من افضل الاعمال هاتيك الزياره وهي يوم الحشر في الميزان لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن رسول باعظم البطلان هذه زيارتنا المضلة مظلله يا لله دواني وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان